Aċedu, anna muhammad, عبده abduhu صلى الله عليه وعلى wa وصحبه l بعد l l l l الله تبارك وتعالى l l l l l كلا l l l Lâni ni câna, ușicuac în ușicuac, eşo jumămose. Te tăcunea țară, băiți ala, te bărbăre, te bărbăre, te bărbăre, te bărbăre, te bărbăre, te bărbăre, Muhammad sallallahu alayhi Kesho bi idnillah i tavara kawata usiku jumapili, kila jumapili bi idnillah kuhusijana na lengu la sisi kuletu hafoli munguni. Naluni kumpe Allah azza Jalla na tutasoma كتابه كتابك نشعيتها الأرجوزة المئية لمشايري مياموجة يميانديكوا كتيكة كويلزيها ميشة متومي محمد صلى الله عليه وسلم شعيتها جنالاك كميلي الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية كتاجة حال يميشة يكيوم ببورة يعني متومي محمد صلى الله عليه وسلم Măsării ăia urtează o maștă cu șirete. Conștiai că măsăria na Imam, sau mi na Alama, Ibn Abil al Hanafi. Ibn Abil Gz al Hanafi amicuța mwaka mi tisini nambini Tisena milenii hiria. Înseamnă na beina tisena ează pe țarni, nani, te-ai răbdat? nani. nana. أوسابة. تتمونا. اللي عندي كم شعيري ينلاك بوفوفي. نعم يشاك بوفوفين بليني. مشعيري هاي يا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر. الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن ابن حمد العباد البدر. هو يني عالم أن بيكون ومدينة تقريبا نيلكية ستين. كما تكون عمره واحد سنة حقيقة بالضبط على كل حال نشريه نجي نمزوري سانا نفوقنا نمزوري أوليزيان كما تكون هناك كثير من الناس تكون هناك كثير من الناس تكون هناك مهمة جيدة كما تكون هناك الشيخ الشارع حمد عبد الرزاق أم ينزل مقدمة وتنغليزي كما تكون مقدمة كمحميد الله عز وجل كما كويدة نكو شهوديا شه جنبيري بعدايكم صليم محمد صلى الله عليه وسلم كشاك عنز ثما فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخرى سجى وبلاك في كمانك وكلا من سلامك Faida kubwa ndani ya jambo au ndani ya jambo la kusoma Sera na maisha ya mtumi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pamoja na athari Za zenye baraka katika kusoma Sera ile Na matunda mengi makubwa makubwa Anawayavuna <coughs> muislamu Kwenye dunia yake na akhira yake Naam Kisha baadi Baadi <coughs> ya matunda Naa, asemma miongoni mwa baadhi ya matunda wakati kusoma sira Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikuwa wakati kusoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam <coughs> utapata kutekeleza jambo la al-ittisaa bin Nabi sallallahu alayhi wasallam, yani al-iqtidaa bihi. Utapata kumwiga inavyotakaniwa. Utapata kumwiga. <coughs> Sawa. Sistemii amrise și tăiți mătușii Muhammed, salawatul Allah, alai sallam. Lâcădica Na أسماء وهي تعمق محبته في القلب. قصّة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إن إنجزا ما بينكم محمد صلى الله عليه وسلم كنّموه ومجّاه. نالهيلي بياني أمبري ينجيني. تومي أمبري شوسي تومي بيندم محمد صلى الله عليه وسلم. كلّي كونفسيزتُو، كلّي كواهلزتُو، كلّي كواجتؤتُو. نيمبري شو؟ بالي أمبري شو هيلي؟ هاي بكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب أسمى تومي محمد حامين مجابين. يعني حاولني مؤمن حي هكى كشيء كإيمان كني ميوقى يجوت مجابين طيب بكمي منيب ولكن niwe na pendekeza zaidi kwake kuliko mzazi wake kuliko mtoto wake kuliko watu wote kwa ni amri azim huwa muumini mpaka alipatikana na katika faida za sira zinahakikisha jambo hili zinakupatia faida na tunda hili kujaza mahaba ya mtume Muhammad Salam alaihi wasallam vipiu moyo vipi utampenda unapoona vipi Muhammad sallallahu aliishim wasallam Na akapatatabu kuni maisha haya kwa ajili ya kuwe na mimi kwa ajili ya kufikisha dini hini kwetu Kama alvoitaremusha Allah Azza wa Jali Ukiangalia maisha yaki alvoishi makka ha. Misiba aliemfika katika kufikisha dini kama hini Ukiangalia maisha yake kwenye jihad fi sabiri Allah Mambu alimfika. Ukiangalia alivoishi katika maisha mazito ili ayo ni kielelezo changu mimi na wewe tulipokuwa ni mafukara wakati mikhiarishu Allah azza wa jalla wataka kuwa nabi malik ha au wataka kuwa mtume tu wa kawaida akakhtari hili alimuhimku na viigezo au viigezo vingi sana katika maisha yake ukiviona ukivizingatia vizuri utajua daraja ya huyu mtume muhammed sallam na vipi unavotakania wewe kumpenda tayeb na pia utapata ndani ya sira kama hili tunapoisoma kujua vipi tutampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu miongoni mwa sira utakaoisoma ni vipi mtume sallama aliishi yeye na masahaba zake sababu tu te juii cu o hucur de compență, cu lecul tău cu tu te cunoti celeze. Taie, iasive ni mă dai, ma tupeam, băi cam băi anu haqika. Nu. Mi-au na. Așa ar zacu soma, sira m-tom Muhamma, sallallahu alaihi sallam, nicuva, lilele de leul tăi amanzo, lacu muigiza Mtume hasallam na kujua namna ya kumuigiza maana kwenye maisha yake utakuta hivyo tumeelezewa namna ya ya kumuigiza na vipi aliishi na watu waliomuigiza na vipi watu walifanya kinyume na yale maisha alikuwa yeye na akawaribisha hayo tutakuja kuyaona kwenye siira yake utajua namna ya kumuigiza ni vipi نفيدة نيجي نيزو تشونغ قم زيمان بازو كمان با تاخدك أزية أنا طيب إزيمين تاخدك يوفوبين <تصفيق> نعم رسالة هني أو كتابه يجت تقرأ كي صومك وشرح يهوه وعالم الشيخ عبد الرزاق كتابه جنيه أصليا كتب مسأمة تهوه ابن أبي العز الحنفي إن لاك هم ليز هو الإمام القاضي علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وتسعين للهجرة. إلّا جناداك الإمام القاضي لقب الإمام يعني كد علماء واليستهيل كبيه لقبين بهن يا إمام. نلقب بهن يا تويوت. متوهّز كوني عالم كوني فن فلاني نامي ببيا لكن هبئي لقب يا عالم بكا أوي أنانيني. Sadaară cu unul zote Când cu unul zote Anam kita imam Ok, nu Al-Qazi Al-Qazi Al-Qazi mai roufe Al-Qazi Al-Qazi Al-Qazi al Ali Al-Qazi Ali ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ibn Aziz al Hanafi. Al-Qazi al Al-Qazi Al-Qazi Al-Qazi gina laki ujulkano hivi kiufupi maarufu sana ibn abil is al-hanafi ana kitabu maarufu ambapo kwamba kimitangaa sana na ni kitabu kina faida chungu mzima bali kila muislamu anahitaja kisome na faidi kinacho taitwa al-aqidatu al-tahawiyya طيب Haya ni katika utangulizi na ufupi Tumeutaja tu mi-o tăia, tu mi-o tăia, tu mi-o tăia, tu katika o tăia, tu mi-o tăia, tu mi-o tăia, tu يَبِيْلِهْ نَيَتَاتُ بَقِيرِ نَيَنِّهْ وَكَاتُو كَتُو شَلْهِزَا آزَ سَيْمَا ابْنَ عِزَّ الحَنَفِ الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثان عشره في يوم الاثنين طلوع فجره طيب أنا ما نجاني مشي هاي مبيبة ما بجاني وبيتي الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار أثيم شارح أليanza متونز يوم مشي هاي أم ابن ابن أبي العز الحنفي وكم سيفناكم محمد الله عز وجل نعم لكم صلية متو محمد صلى الله عليه وسلم نا هي نيو آدا أمبو كومبا أوليما هوته هو يبتيء كتكو تونز يواو كت anglesا سيفا ذا الله عز وجل كيشكم صليم صلى الله عليه وسلم أو إن جنه وأنزل بسم له بكياكي طيب لأنك كتك سلنا كوان زهيفي بل منين ويسو أنزل نهايا هو حيانا نعم الحمد لله اسئم الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هاي منين يشارك الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه ونبوس الحمد لله معناك نقواب ومسيف الله وصفنجمة فما جنكم بينناكم تكوزا طيب كيف بمتى الحمد لله يستشعر في قلبه هذا المعنى لو تكوت ذكر cum letea așar, cum zădicea iman. Poți alhamdulillah, să fie un inimă păzită. Fiecare dintre noi, când ne vom întoarce la noi, vom vedea că nu am fost niciodată unul dintre cei mai buni. Nu am fost niciodată unul dintre cei mai buni. Nu am ina mafaidha na matunda mengi sana katika kutekeleza Allah azza wa jall na kuepuka makatazo makatazo yake Allah azza wa jall naa hasema Allah azza wa jall yuhmadu ala ma lahu min al asmai al-husna wa sifaat al-ula al-ulya wa yuhmadu tabarak wa taala ala ni'amih allati la tu'addu la tuhsu mambo mwini haya au Allahu sifi wa sifat jema na huhamidi wa kwa al aliyokuwa nayo miongoni mwa majina mazuri al-asmaa al-husna ah wa lillahi al al-husna kisha jambi yaoje fad'uuhu biha Hanu kimuomba allah azza wa jalla msifu na sifa hizi mtaji allah azza wa jalla na muadhimishe kwa majina haya aliyoyataja sasa mafad'uuhu biha tayeb nafuaomba rahma ya rahman irhamni tayeb ونا بقوم بحفظي يا حافظ حفظني لين أثر كوب صانة كونك كوب ليو إلى دعاء. وكمان ب الله عز وجل ليلونا ليتاكة وكتيجين الليلونا سبيانا اللجانونا ليتاكة. طيب معنا أثر كوب صانة طيب وسببه هني إن جارنتي حضور القلب. نهيهندي سر كوب دعاء كوب ليو. حضور القلب ții imi ia xuşoară, v ia păfuz, păfuznii, nici cu câte măi la păfuz, îi spucoaibe, na ume ingia a omi, cu comi n-a itaj, pima, iasă să păfuz, cu câte gogoajină la păfuz, cu câte vohi n-a Rahman, rămâni, cu nă măi văco cu la Rahman kwa lidhalika utakuta angalia kwenye adhiya za Qur'an na Sunnah angalia anbiya walikoomba vipi utakuta utaladha wana wana taja jina lenye munasaba na ile dua anaoiomba tayeb naam angalia wanapoomba mara nyingi kuongozwa tayeb na kuelekezwa kwenye misimamo na njia ya sawa na kuhifadhiwa na mambo ya makosa na nini أو كفذيونا تليزا أو كفذيونا مذارك في كيوة وتم يدين قاني رب رب رب رب زميد يا كوني قرآن كتك أدعي يا زأنبياء كونين وسبابه وكين قال الرب يعني نموينك ولله الرب هو الذي يربي مخلوقاته بالخلق والرزق والتدبير طيب هين تربية عامة، كافرنا من الإسلام. وتنجية، طيب؟ الله هو لليا ابن بواكي ووتي. سواني بن ونيامة نيجيني. هو لليا كومم بحهاي متاعك. وياي مزدالة وامبا. سلومان زو ملزي. فكا ويكو. طيب؟ آلاف وياهن لو مينكوا رزوكو. دكاتك ملزي. ما إيش فكا نرستي. طيب؟ آلاف وياهن لو مينكوا والذي يتصرف في خلقه. طيب هنكت كمالزي عام يسمع الجميع الصالح والطالح وما يمنعه ألفنا كنا تربية خاصة تربية خاصة هيدوا إلينا بكم بقى الله عز وجله ولينا وله خواص من خلقه تربية كنا لك إذا كن جيائك المستقيم نك وحفاظنا جيامبوه زما شيطاني طيب لو تكوت وكيوم ب وأنت تقول ربي ربي لذلك السلف ويمه الليوتانغوليا رحمههم الله ولكيوصيا سنه katika kuomba طيب نعم لله الحمد لله اسمع amitumia hapa jina la Allah nini maana jina hili asema ismun min Ua ileji hitula, kunja dina hili, dumma dina l-wakija, joti Allahu rudi habla. Nahudi fiwa, hute gimezo, hute li Popote kwanza Bismillahi, kafara wa الله al khaliq al bari baka muishuf angalia malipopoto kwa hivyo hili ndio jina ambalo kwamba majina yote yakuta maana yake narudi ulama bihi khilaf masala na da, e wata kuta care Sadara, e la Tangoulisi. Când e Tangoulisi, e la Hila? E la majina E la Hila. E la Hila. E la Hila. E la Hila. E la Hila. E la Hila. E la Hila. E la Hila. E E أسيما ومعناه معناه نهل جينا ذو والعبودية على خلقه أجمعين يعني الله أنا يملكي كوابوديو أنا يملكي استحقاق عبادة كستحقك كوابوديو يعني إيه بكياتي عندما يقول أن نا فيوم بغوتي كنا مجد أن أستحقك طيب لو تكوت الجنين اللي ميروح مهموس أنا حسويلن بيبهيو معنا ها فين يو تنبور يوم الإسلام قوة مسألة عبادة هي مسألة متشاسة مسألة عبادة لمسألة عظيم جدا الله عز وجل البصمة وما خلقت الجن والإنس هاي نميل منجو ميولي عالم الجن بعالم الإنس زوتي اللي منجوهون وإنا بيلي الله ميوبمبك والمنجوهيلو تقبك ياكل إلا ليعبدون sijambo ps kisa kwa allah awombe ulimwengu mzima wa binadamu na ulimwengu mzima wa majini kwa jambobalo kwamba halina uzito hili jambo halingiliki الله allah azza wa jal atiremsha vitabu vyake maneno yake matukufu kwa sababu ya kutekeleza jambo hili litekelezwe sawa sawa jambo طيب الله عز وجل jal atumilize katika من خلقه min والرسل anbiya' warusul awatuminize wateule wake أبو كان بالله عز وجل ومعتبوا نفهم ببورة عميرتي من إذاك وسبابه واجب لنجانياء جابهيلي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة لين قلت مقصودوه؟ ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبد الله عبادة طيب عبادة أين كانت أن يعبد الله عبادة يا إخلاص عبادة يا إخلاص نحن ينجي عبادة فإنه إن أو يكون إخلاص عبادة هيوا يا إبادة. طيب ina kuwa ni shirk badala ya kuwa badala ya kuwa ibada lidhaliko utakuta hili jina nimepewa utukufu na limetangulizwa mbele ya majina yote kwa sababu maana iliyobeba ni maana adhim. Faibu na ni imebeba haki adhim. Haki yanani. E عليه الصلاه والسلام akielezea Ah, muad. Alpocum tu mi-ai salutat salam al impendișa cu niște panăra pămădă naia, ni te căreăm, tu mi-ai salam cu căreăm, muad. Asta e ma cum tu rădii frații lui Allah, salul Allah al slem, îl cunoaște Să iușește ma barin bili, panăra pămădă. Da, iubnă, ma cum na jauaza, cuzea cu panăra pămădă. na ma cum magere mai câi vigoa mică liam bili, da. cu de المهم كنا جواز لنياك كباناكبان وويلك وشرطي ويولي من ياما أتهميلي أما يمن ياماك ما هميلي لا ما يجوز حرام هذا ظلم ما يجوز ظلم من طيب المهم أسيما للكل مبارا نمتلك محسسلم أكا ننبيا يا معا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وجو حق الله وواجه يعني واجه ونستهيك كمتك رزيانيني الله نحقي واجه كمتك رزيانيني طيب. أكمل ب الله ورسوله أعلم نحن نكرك احتراميا نبي حرس يا كتاك كجوا زيد حتى كمان متفاجئوا لكني أترجى بعدين نتزيد شوية بفلانة شو كسمان جوا خلاص نتاكون شوفون كلهم لانغ وبستيو بعدين بنلاقي زيادة طيب نتاكون حاليا مصحابين وكل الله ورسوله أعلم طيب أكمل الله على العباد أي عبدوه ولا يشرفو به شيئا حق الله عز وجل. وواجه. نحقي الله عز وجل نت angles بلي حكزوا لذلك من حديث ترمي عليه صلى الله عليه وسلم ك حقي الله قبلك angles كفاتشة حقي يواجه نعم ويهدينا لم يبي أتوكفوا كأسباب يمنعنا هي أو عبادة نقوى هي أو عبادة هي نحقي الله عز وجل نعم أسمى فهو يدل على الألوهية التي هي أوصاف الكمال لله عز وجل التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد طيب وأن يخضع له ويُذَل زمي دي بيبا دينة كمهيلي الله كونيش سيفة زو كمهيليف الهزو سيفي كانازو الله عز وجل أمبا زوكوا أمبا سيفة كمهيزو زمي تواجبشة سيسة موابضيه توي وذليليف مبلياك نتوي ونيونج مبلياك ديو معنى عبادة طيب العبادة أنا سيما الظل والخضوع المحبة مع الظل والخضوع رعابده طيب يعني كفن يجاب محبة وظل وخضوع لذلك وتكون فك هي أي صالح نهاية أبو قامب ما يجوز أسماء من بليم ثمنين أسماء ومياك في ما يجوز هي نهاية ودليف وفاي واسماء مسبوكم الله عز وجل طيب نعم طيب هين دومان رعابده كانين هاب أوصاف الكمال هي لجينا الله لم يبأ أوصاف الكمال ذكوا بي نسيفانز، أما زكامبا زكواجي بيشاوىه وامنيونجه ومدليفه من الله، نأوه يمونكم الله انزوجن. كل يوم تروح سامك وو المدينة يوتي نسيفازات سال الله زبدكاني، قدي نهيلي الله. الله القوي يردك الله. طيب، كيف هو هو القوي، نبديك مني ضعيف لازماني منيونج بلي الله. آه، ل الله انزوجن لك نادي أنتم الضعفاء ila الله طيب Uki الله ni alhayy ambapo kama la yamut. Na unapojua ukajoko نعم كيشا كسيما الحمد لله القديم الباري قاضي نيوسنجا ما توجيهنا منكوا هنا بدو نص ساعة إيه طبعا زبيدي موجود هناك <تصفيق> على كل حال <تصفيق> كلا تقصي يالي الله عز وجل إن شاء الله الله تلي بركة من نعم أسمى الحمد لله القديم الباري ثم ليز الحمد لله القديم طيب Asema al kadimi معنى القديم؟ القديم أي al الذي ليس al-awal شيء. ladi هم بيقانبا. هن شو شوتي قبل ياكي. يعني يه حكونا قبل ياكي. معن حكونا ما زو. يني وقانزا مدة قما وجه. حكونا طيب؟ على الله. هي القديم كمويت الله نجنهيلي أثموا وإطلاقه على الله هنا إنما هو من باب الإخبار حقا كمويت الله القديم أنا كمويته الحمد لله القديم القديم إن أردك ونصفة الله طيب لذلك الله مجرور لله مجرشك لا ميجاب لما نتقل القديم في مجرشك فهو الله <سفى> الله عز <وجل> القديم ويفو وصفيه اللهنا من باب الاخبار قمت لي يعني سمن باب التسميه الله هيت جن القديم حكون وازهو पाता في الله طيب ولا القديم <صفز> الله عز وجل لكن إخبار كنت لي خباري نا هنا ملانجوميتها تفوتي كوني علمي أسماء الصفات. طيب. الأسماء نأضيق. طيب. يا لي يا لي ماجينا هايو هايو إن تاجوا. طيب. ماجينا. هو فيك كزديشة هو فيك الله عز وجل غيب غيب الغيب. طيب. شيوط الله عز وجل لك تكال بالغيب. هتم جو عز وجل مدينةك يا سيكواسيس تموت تؤمن جوا بيب مدينةك ألبو تؤرزها كوني قرآني مدينة نمر صلى الله عليه قد فكشية مدينة الله نكذا نكذا نكذا هتفايس بموت الله مدينة نو تأكل ملANGO وصيفا نيمبانا جيد كلكم لانجو مدينة يعني للي مدينة هو إذا كل توصيفا دنياكم الحي قسمك كصيفا زالله ن الحياة أبو قابع لن يكدوم ويسوق تيكة. طيب وحي وكمليف كبسات. طيب القيوم الله عز وجل نيني نكويه يقوم بنفسه يمني يحمتجي ميوياته. طيب القيوم حمتجي ميويتها. نافيو بفوتة فمتجي ميويه. طيب هيفو هيفو. الرحمن كثرة صفة الله صفة الرحمة. Paib, pa Al- uisho. Al-ihbar nim lângom pana zaidikuliko sifat. Da, nim lângom napota kakum Allah, uelezei, tuta muelezei, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi, tukiesi,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 كله مبينيشك القديم سمجينا الله عزوجل. كوي فيل بس ما من باب الإخبار. طيب نعم. <تصفيق> آلافو شيخ ها فا كتنبهيشة. أكتر ما الشرع باسمه الأول. كون الشريعة مكودة جينا الأول. أنبوكم بالكوني al-awal, nini الاول ne عليه awal السلام mi-aalis salat as-salam, tu lezea. Bunidur al-pokoa kijom, ballahom ma n-t-l-awal, faleisa, qabla kaxej. Bunidur al-awal, n-aapa imi tu mi-awal k الاول ليس ma شيء Bunidur al-awal, n-aapa imi tu mi-awal k-i توميك الاول اسماء الله الحسنى الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن لن يكون يوتفني قرآن تكون يسنك يتفسيريك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء التفسير مدينة من طيب منه طيب أول زيدي كنتم يدين هنا لك تكرزها معنا فلك كنتم يدين هين القديم إن قوي يميتم كم لانك وإخبار حكويتا طيب ألف وبيئة كسمة بشق القوة ن كبنتكيس السعيد القوة أتمي جينا القديم طيب لا السال قديم استغفر الله القدير القدير كونين كسبالقدير كو نكش كم جينا نا ما نأكلين مبادي في بعضهم لو تكوتوا كني قرآن încredere cu umbra trăinindă putere, cu sabu cu umba, nikitină umba, ki na julisha putere, adevărată, mare, haytosh kursi yenyewe ukilinganisha na arshi ambayo alipoja kwenye hadith ya Mtume Muhammad sallam asema mfano wa kursi mbele ya arshi ni kama mfano angalia wewe jaribu kuangalia hivi viumbe ndio ujue utukufu na ukubwa aliona nani yule aliyoviumba paibu ndio akasema hapa itumiki alqadir mwenye uwezo alafu wala ha wanyewe hawaiti kwa ati kwa kwa ni la adi ni binadamu anaweza kuwa na bahari upande hulu lakini upande honuka kwa kumpungua mwingine huja kujaliza kama wanavyosema warabu yujudu finnari ma la mtu vitu kwenye bahari kwa pamoja kuba, na na ndio ada ya ulama lakini kwa heshima kisha alafu baada ya kuelezea hiyo tambi hiyo akamto akaleta ihtimal nyingine asema na huenda kwa kuwa huyo alim hakuweka alqadim amyekehini alqadir mtu imam pamoja na kutkiangalia kwenye kitabu kingine amelezea kwa qadim na Allah azza wa jalla hakuweka lakini zamani kuna watu waliitwa sa yuta peleka kopi Kopi utoa vile vile vuandika Kachapisha parara zamani Si hivu Peleki wa mtu Taib Andika utoa Nasik Taib yani nasik Kazi yake Kwa andika tuu Ni kazi ufaya yani harfa Ule tuwa vitabu Waka nuku Kandika Kandika Kandika Kwa hichi Mwana nsinti katha Ule ya nyuichi Changu ngapi Hichi nkatha Kandika Sasa Kati utafautiana za watu Kuna zingine huwa sumiki vizuri Kuna zingine huwa nimzuri Pengine labda imikurbia mimi. Rai, meni, degohive, eu m-am camanimimim. E o tokie, eu m-am pakasat, ugex, cuvta, baza, m-amanim, v-i mi i fadiva, ugex, بكرة وسومي شو نم ن positions ما هي زي وسوما هي فينا هي فينا هي فينا هي فينا طيب نعم ولكن في بعض الأحيان أكون أقول كويتوني ولا نيني هنديك واتو طيب يكون أضعف منك يا كواتو بس هو يكيره كل حال سمي زكاة قوم ينتكسوا سوا لكن يقال كذي يكونوا قوم يسمى هذا لك أن نجينا الله عز وجل لمن ثبوتك من قرآن كريم لمن كودا كنت أعي الله كنت يتعينني الباري نما نعيك الخالق للمخلوقات الخالق للمخلوقات ويقولون بذيوب لذلك ذيوب يقولون برايا البرايا يعني المخلوقات خالق المخلوقات باري البرايا طيب نعم يسمى الباري يعني الخالق والمبدع للكائنات نوزاليو زوشا فيومبه يعني kuumba kwake vi viumbe hakuna mfano umeangalia sample fulani akaangalia akaumba la mubdi'a lakini الله na allah azza wa jalla ha ye huumba basi na طيب faivo viumbe kuangalia mfano wote au kutanguliwa na mfano katika vile viumbe walmujid laha ba'da aladam munyakuvileta vile viumbe baada ya kuwa havikua baada ya kuwa havikuwa na kisha kaendelea kaingia sasa jani eh janiib ya pili yani janiib ya athana walhamd sasa kaingia kwenye janiib ya kusalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atama thumma salatuhu yani yanani ni dhamir ya salatu Allah subhanahu wa ta'ala ثم صلاته يعني يرود كناني الله حكمه متوجه الحمد لله ثم صلاته ثم صلاته سبحانه وتعالى على المختار المختار اسما انتوم محمد صلى الله عليه وسلم عم يقولوا عم يتوجه جنبك ما محمد بن عبد الله صلواته وسلامه عليه ني معنى المختار اتم والمختار هو المجتبى المصطفى طيب هو المجتبى المصطفى. دي معناها اني ها؟ كوامبيوني سيفا انو متهذي فهو هو ني مختار. دابا غادي نسمو هو ني متهوله. فلان. هين معناها ديالك اللي تو طيب او تفهمي يعني مزوري سنه. ولهذا كنسمى اناياك ني المجتبى، يعني اللي المصطفى اللي اتوليوا بالذات. كولحو هاني كويليزه باكو فلان من نبي والله عز وجل namtusanama kioni mbora wao na bwana wao. Tay. Naam. Alafu akataja aya ambapo kwamba yataja hili Allahu ni Ni Allah azza wa jalla si Muhammad malaika ندية لم تومي حسلاً كت كما لا طيب أما متى كأكون ميتا أكون أبايا سجينا بايا طيب لكني كوني لم تومي لا فسأبتسم منكوجا ميتاجا مجن هاكي أنا محمد وأحمد والقافي والحاشر والعاقب مجن متانه مكوجا وين كون حديث أنا محمد وأحمد والقافي والحاشر والعاقب حكونا مصطفى حكونا مجتبى حكونا يالله من جيني، من جينه هو زديش زايد بكا طاعها على كل حال، لكن هذا يوم رمجن يوم سلم نهي يوم معناه كهيري المختار هكلتميها بكو كون دين يوم سلم بالي نصيفا كو كو الله عز وجل نعم، آلاف وقت هذا آينج جيني كتجهيو اختيار هذا الله يستفيت. أحتاجك وبيه متمكِّه والله يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار طيب على ومحمد عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه نبورة وفي يوم بفي الله عز وجل توم محمد صلى الله عليه وسلم نعم والصلاة من الله Nin al Bosama, ți Yani salată, u. Ia ni Allah, al al Nini ma na salată Allah, conani. Cu aum saliam Jawakihapa, cu kwa chuf na scuze micitiri chileza ca mai zi. Kilama rota ziskia, kwa cu Allah Azza wa Jalla, hafani ibadote, ispoko cum saliam tu. Mi. Hada galo. Kosa cu La lau ajua semanini hanjelise mal nino. Tu mi una ma na ibadani. الذل والخضوع. طيب, hove ul Da, cum ambii Allah, ule n i i i i i i i i i i i i i i i i هذا غلط إميتوك قو قتويلي وما أنا يالصلاة من الله نين معناك ثمانية الصلاة من الله الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معناك ثناؤه عليه في ملائه الأعلى نقولي اللهكم سيفم تمواك كل ديو بيجوني بلي ملائكه أكم تاج ودمياك أكم سيف بلي ملائكه طيب بمعنى الصلاة من الله نهيني الله وصليا متو مواك لكن فيه وصليا كتك وجواك ومين كتك أولياء الله لا تمعنيش أولياء الله معنى المصوفي لا تمعنيش أولياء الله كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي ماذا أنا مؤمن؟ لمؤمن أنا تقوى. على قدر إيمانه وتقوى يكون مرتبة ولايته أي. طيب martiebetu, ulaja, بفتح fet, fet, ulaja, nesultan. Bine, vire, te-a revokuat, nini iman, te-a revokuat, te-a revokuat, te-a te-a revokuat, te-a revokuat, te-a revokuat, te-a te-a revokuat, te-a revokuat, te-a te-a revokuat, te-a te-a Aka biba monie jukum la kwaelezie a ulija ulah n kanu, jet-takun. Chara, s-l-l-a muxa fumba. Allah, dacă nu e maroconi, bimana, Allah a făcut o zi cu beliamelea ica. Nu e maroconi, dar e maroconi. Nu e maroconi, dar e maroconi. Hawendi mbari jambu kama hili ni taufiki kutoka kwa Allah wa wajibikiwa umhamidi Allah na umshukuru nayo si mtu kujiona kwa kwa mimi nafanya sana ibada unapona kwa wewe umefunguliwa mlango wa ibada basi jua hii ni fadla na minna kutoka kwa Allah una wajibu wa kuishukuru na kule kuona kwa thanabahi kwa hili ni fadla na minna kutoka kwa Allah na ukaishukuru kule ku tanabahi ni minna na fadla nyingine kwa Allah mikutia tanabuh هو كفنه كبير، ها هو كتليزا وكجونايو وكجونايو لذلك رحمه الله، زي ما لو مجهت تدبر تد هي لجانبه. كل أن لكوني يو هو هي فتح يجين الله مكفوليا. نفتح الله مكفوليا وتقوي شكره. جب سكيشي ما يشك مهاي هو نمدلريف نم ينجبي لي الله عز وجل نكون الله. نعم ايوه ايوه لو معنى الصلاه من الله على على على عباده نعم تم بكنا وكاتي نجي بيت نيجي لك تقوم طيب طيب, طيب. لك ان شاء الله في صورتين وبعدها كسيره الرسول بيت بيلي عشان صل وسلم الله عز وجل عشان صل ساسا Bada, hi u hemdi, nabada, cum s-o irem s-salam, sa sa sahin na u kwekeja, nisira jem tu im hamba s-o al-fusoli, mujazatel-fusoli. Il-jutungo ki ma fupi fupi, fosol za sana kiesa kwa, pe ginuta cioca. Pi tapu pe ginuta vasira, nimuġaledad. kuzipanga a v-o soma, pe ginuta sema pakartama l-zambrigorta gemaliza. لكن هى شيء نهيزه أبياتي فما وجهنا شره ياكي؟ في كأن قليا يعني أو حتى موي وسماه طيب نعم. أسماء شارح الشيخ عبد الرزاق، الله وبعد. أي معناه هذي نينو؟ تقولتم بعدهكم حميد الله عز وجل لكم صلى وسلم. قلت هينينو. أما بعد طيب أو بعد طيب هذي نينو إلا نعم بالنسبه كي اسانا نقرئ خطبه الجمعه ام تركسمه مكتوبه نعم النبي متي عليه الصلاه والسلام اتفقوا كفاين سنه yake طيب انما انا غني ان هي اسيما نeno hili na maanisha hivo yani wanapumhamidi Allah azza wa jalla ukamswalia ni kama asa wao طيب نعم اسيما هذا يعني خذ هاك بمعنى خذ احكوا الرسول والسيره كي اللغه سي منجيه حسنه كانت او سيئه سيره منجيه يويوته اي منجيه مزوري منجيه بوف فلان فلاني بونجيه ياك هي مزوري سنه يفواتي يفواته مو ندو واكي هو كان بيو مو ندو نعم هيدو معناه يكلوها. طيب، أسيم أقوله، السيرة بين لغة نجي يا ترى يكفوا لكن إذا أضيفت السيرة للرسول، هنا بضيفي وقت جميزه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فهي أزكى سيرة بسيرة يعني تكتيف وزيري على الإطلاق. وإطلاق هتكون السيرة أبو كانة بتكتيف محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا كان wala yakunu mithlaha haye tunقول yakubatkana nasira wala haytakuja mfano wake yani paka manabi aliyotangulinya sira zao ya mtume mu ni bora zaidi kuiliko ingawa sira zao ni bora lakini bora hupitana right na watakaokuja haezi kuja mtu na sira bora kuliko mtume kwa hivyo hii ni moja tu na kutosha kuunga katika fawaid za sira za mu sallam alikwelta kwenye moyo wako likheri la kutosha wewe kukataa sira zote zinazoletwa na siram tuj mahamma salu la. Hrali, u salam, nehin dali la avim, ġidden, mtua ki i xika. L-lot? Djambolul lot, hei, mtua ki i xika, hei, dali la avim, ġidden. Baib? Mtua milieca, hei, djambol zuri, djambol nam, paib, niskupingi. Iftida, niskupingi, ezak un zuri, la k-inna kuliza, ge, liko katika sira, mtua ki i xika, u salam? يعني كتك من شاياك هفو المنغون البتملز و البتكريزة هل يكون لو نبي نوتومه لكويمو جمبك مهيني ونسيرا يكي الله لكويمو ونبياء مع السلامة طيب ليس هناك سيرة أزدار من سيرة الرسول لنها طيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بسيرة النبوية معنى كنّنا أي ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى اللحظة بالرفيق الأعلى نكتاج أخبار زمتي وسلم كتوكك وزلي وفاكيم فكك وفاقك نعم والرسول وبعدها كسيرة الرسول الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأولين خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين صلواته صلى الله عليه وسلم نعم نا زيادة الرسول معناياك الرسول ني طومن. طيب معناياك يعني يطاع فلا يُعصى يطاع ولا يُعصى لذلك تكو تكون كنا آية زيدي ثلاثين كني قرآني تقريبا ثلاثين الله عز وجل أنا أمرش ذلكم طيع بهذا الاسم. طيع الله وأطيع الرسول آ ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله لأخره هاي كيف الرسول رسول يطيع ولا يعصى نعبد ما نعبد يعني نعبد ولا يعبد لذلك وتكون زى من أن محمدا عبده ورسوله يعني أشر نشهودين من نشهد ونوطن الله عز وجل kwa hivyo mtu anapotoa shahidi mbele ya hakimu na hakimu Allah cu Allah azza ya Allah wa Muhammad ni mtume wako anatu'iwa wala haasiwi sasa inapokujia sunna sallallahu mbaya hivi lakini vile nafahamu hili na mshuhudia bale za allah kwa kuwa na shuhudia kwa mtumwa salam ni mtume wako yutawaa wala yuaswa wabduka ya abudu yeye kuabudu wala yuabud wala habudidaaib na ni muhimu sana kuyafahamu mambo kama haya ndio mtu atakuja kujua umhimu لكن طيب مقصودي هو المدلول الشرعي زي هذه كلمات مهم وصانه مسلم اوي نازو ان دي واتفهموا نامني يا كوندا كاتيكا هون علماء نعم نا اذا كا وزفهموا لكن توحitaj kukumbushwa فذكر فإن الذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين نعم الفاظ كانت هنا منظومه wa baada haka sifa يعني rasuli نكون yani manzuma ni kwa ni mashairi yani inakuja kwa mtindo wa kimashairi na huni mtindo wa ulama walikutumia sana mpaka sasa watumika ni mtindo una uzuri wake ونوزوري na mchindo wa kuandika mtiririko ambao kwamba wanaita ni nathar paipi pia una uzuri wake huni uzuri wake huleta maneno kwenye tamu fulani kusoma akisoma husikia raha. Kisha husahilisha kuhifadhi. Kwa sababu maneno wanapokuwa mifuatana hili kukumbusha lalukuja. Wanapokuwa utakariri sana, kakariri ukihifathi. Baada muda kupita, kukikumbuka la kwanza wa kukumbuka la Taib, kwa sababu ya fanana. Ama nathar, ya takaniwa, ili hifadhi yu ni barabara zaidi kuliko. ذالك والكتومية مرجين إليم وكو كما هي سيرة. طب وتفكر كل مشاعرية، فكر كل مشاعرية الحديث، وعلوم الحديث كل فنون تفوت تفوت، مسهيلي شقها، واتو وهفادي إليم كم زملى. نعم. مو جزء معناه من الإجاز. الإجاز من الاختصار وفي طيب؟ وفي بيشو. الفصول. <تصفيق> يعني أشيريها قاسمة يشير بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصول زنيكوفو تانا طيب أم فواتم تريريكو ويليما تكيو يلفوكيا طيب كنا ترتيب شو كم زى ما بعدين تفضل ترتيب كلنا نا وفنانا كو بعدين ما يا كياني ما طيب أو كفنانا كو ان طيب لكن هي لا تقوم تيريكم أنتين دو ما زوال زاديو كيشا كفانيهبي كيشا طيب دومعنا يا كسم الشرية نعم <تصفيق> بإذن الله تبارك وتعالى تقوميا ليو توم ملزها هيزوجيتين الحمد وكي جايو جمع أسيق وجمع موسى كرهون تايندليا إن شاء الله نا بالبوباكية نعم صلى الله عليه النبي محمد وعلى اله وسلم اكي وتو كنا استفسار تجيني او سؤال لو سيانا يعني موضوع تتو انا فاسي هكون تفور سبي رصاد واكوموشه تو الله تبارك وتعالى وقت كما هو تتكون درس تجيني فيها يا كاوترفويليزه مساله يا عباده الله أو مساله يا توحيد باذن الله تبارك وتعالى تتمي كتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد أبو قام بني يا الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى